الله أ ك ب ر اللهم اعذنا بالخطايا الله العافيه والشكر والمشركين اللهم ا ل ح قولا ي رب العالمين ا ل ر ح ي م مالك ي و م ا ل د ي ن إ ي ا ك ن ع ب د وإياك ن س ت ع ي ن ا ه د للعلوم الاسلاميه ط ا م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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا تتنزل عليهم الملائكه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 ولكم فيها ما تشتهي أ ن ف س ك م ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أ ح س ن قولا ممن صالحا وقال إ ن ن ي من المسلمين الله, أكبر الله, أكبر سمع الله لمن ر ب اكبر و ل ا ل ح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 ولا تستوي الحسنه ولا السيئه دفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقى إلا موسوعه ي النابلسي ز غ ن للعلوم ا ل ا س ل ا م ي العليم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ا ل ح م د لله ا ل ل ه أكبر Allah u Allahu Allahu Akbar Akbar Akbar الله أ ك ب ر